المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثن وكافتقار أصلى ومعرب الأسماء ما قد سنما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكد مباشر ومن نون اناث كيرعن منكت وكل حرف مستحق للبنى والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحولا أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم ونصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجز بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانصبن بالالف واجر بياء ما من الأسماء صف من ذاك ذوء صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا اب أخ حم كذاك وهنو والنقص في هذا الأخير احسن وفي أب وتاليه ينده وقصرها من نقصهن أشهرو وشرق ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أبيك ذعت لا بالالف ارطع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا نوصلا كلتا كذا اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف اليا في جميعها الالف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف وارفع بواي وبيجر الرصبي سالم جمع عامر ومذنبي وشبه ذين وبه عشرون وبابه الحق والاهلونا اولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطط ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولاد والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف او يك بعد ان ردف واجعلني نحوي يفعلان النونا رفعا وتدعين وتسألونا وحذفها للجزم والنصب سمه كلم تكوني لترومي مظلمه وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصرا والثاني منقص ونصبه ظهر ورفعه ينوا كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أواه ياء فمعتلا عرف فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبدي نصب ماك يدعو يرمي والرفع فيه منو وحدف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما